قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قِبْلَةً قبله فَوَلِّ وَجْهَكَ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث فَوَلُّوا كنتم فولوا وجوهكم شطره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 اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفاء والمروه من شعائر الله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 للناس. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعلهم الله ويلعلهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ين فعلا سوى الله من السماء مما إم فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابته وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداده يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأبركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 وما أهل به لغير الله فمن اذكر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تولوا جُهَّهُمْ قبل الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ والنصر نبيين وأت المال وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفرقام وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأت الزكاة. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه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 قبلكم لعلكم تتتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل هاله من الضالين ثم افضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم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 وَمِنَ النَّاسِ من يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويشهد اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ والنسل وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفساد وَإِذَا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس وَمِنَ ومن الناس من يشري نَفْسَهُ نفسه بطرائ مراضات الله والله رؤوف بالعباد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 ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زجل للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وأنزل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 والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 وإن تخالطوهم فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إِنَّ الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة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 حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوهن حرثكم ان شئتم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 بعد حتى تكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أي يتراجعا إن ظنأ أي يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون، وإذا طلقت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 واذكروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عليكم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يعظكم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ اَيَّا كُنَّ أَزْوَاجَهُمْ فَلَا تَعْذِلُوهُنَّ أَيَّا كُنَّ أَزْوَاجًا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ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 وقد فرضتم لهن فريضه فلص ما فرضتم الا ان يَعْفُونَ الا ان يَعْفُونَ أَوْ يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ من بَنِي إِسْرَائِيلَ من بَعْدِ موسى إِذْ قَالُوا لنبي إِلَهُ هُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ إِلَهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 وقال لهم له نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتيه ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم له نبيهم إن آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 ألم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم, إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 مجعل على كل جبل منهم جزءا ثم مدعهم يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أمبتت سبع سنابل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 والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم, وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنات بربوة أصابها وابل فأتت أكلها.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 واعلموا ان الله غني الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ياتي الحكمه من يشاء وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فقد أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقَتُمْ من نَفَقَةٍ أَوْ نذرتم من نذر فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ من أَنصَارٍ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 للفقراء الذين أحصوا في سديل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنى من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما يوقوه من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سررا وعلى علانية فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن هو فاليوم للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن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 وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم بِهِ اللَّهُ فيغفر بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يشاء والله مَن كل وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا